بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المديد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجٌ بَعِيدٌ قَد عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من خرق والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهير تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء أثنى به جناته وحب الحصيد وأن خل بسقات الله طلوع نضيد رزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوحي وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان روط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد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 إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن السمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاهد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 القياء في جهنم كل كفار عنيم من ناعل الخير معتد مريب <تصفيق> الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشديد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 وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشير رحمن بالغيب وجاء بقلب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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُ بَطْشًا فَلَقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَالْمِمْحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ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 فذكر فذكر بالقرآن ما يخاف